خير المنطق عليه وللل امين واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ طربا ربانا فتقبل من احدهما ولم الله من المتقين لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله ربما رحمنا الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض يرى كيف يوري سوءه اخي قال يا ويلتاه اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءك اخي فاصبح من الندم لذلك كتلنا على بني اسرائيل انه ممن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما فكانما قتلنا الناس جميعا ومن احياها فكان he does. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا لِيَلِنَ عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ما الله عزيز حكيم فمن تَابَ من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله رفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء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 wala ni الضال...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 وإن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم الدورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا لَمْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ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 قُلْ مَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيَّ تَتْبَعُ أَهْوَاءَهَا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِذْعَةً واحدة ولكن ليبنوكم فيما آتاكم فاستمقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تخطيرا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 فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون